وَحُورٌ عِينٌ كَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا تَأْثِيمًا إِلَّا قِيلًا سَلَامًا سَلَامًا وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَّا أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممجود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفوش نش رو رو بن اتر مین فل تم اولی وَثُلَّةٌ مِّنَ الْآخِرِينَ وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ فِي سَمُومٍ وَحَمِيمٍ وَظِلٍّ مِّن يَقْمَهِيرٍ لَّا بَارِدٍ وَلَا كَرِيمٍ إنهم كانوا قبل ذَلِكَ مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو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 أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين عَ أَُّ بَدِّلَ أَمْثَلَكُمْ وَنُ شِئأكُمْ فيِي مَا لَا تَعلَم وَلا قَذِ عَتُم النَّشْئَةًأُول فَلَول تَذَكَّرُون أَفَرَأيتُمَّا اتُمْ تَزْرَعُونَ امْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ إِنَّا لَمُجْرِمُونَ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ أَفَرَأَيْتُمُ الْمَا الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه جاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون ااتم ان شاتم شجره ام نحن المنشئون نحن جعلنا تذكره ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا يقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون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 تُمْ صَادِقِينَ فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةٌ نَعِيمٌ وَأَمَّا إِن كَانَ مِن أَصْحَابِ